Bismillah لفضيله What the- ان اغرض فقل الان ذرطك مِثْلَ وتب مثل FALL the shine Wopo Thank no. لهم في أقدامي <تصفيق> ولا تستوي الحسنات والسيئة اذا فر بالتي احسن What man? Thank فَإِنِ استكبروا فَالَّذِينَ عِندَ Yeah And... Panie Przewodniczący! إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ والذين لا يؤمنون في Wanna- voilà. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو